اولائك الذين هداهم الله فبه هداهم مقتدي اولائك الذين ادله الله فبه هداهم مقتدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أصدر الله عز وجل بأسماه الحسنى في هذه الساعات المباركة إن يجعلنا وإياكم ممن فاز بفوز عظيم في دار الفلاح دار الخلود الجنة أيها الأحبة الأكارم أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم فبهداهم مقتده كان من هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام تذكير الناس بالتقوى أول آية في كتاب الله عز وجل وردت الأمر بعبادة الله وأول آية في كتاب الله وردت النهي عن الشرك بالله في الأمر بعبادة الله عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون غاية العبودية تقوى رب البرية الله عز وجل حينما خلق الخلق أراد منهم أن يعبدوه ويوحدوه ويفردوه بالعبادة والطاعة ويتقوه لهذا حينما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن التقوى فقال هي ترك ما تهوى لما تخشى أو كما قال بعض العلماء عن التقوى هي علم القلب بقرب الرب التقوى أيها الأحبة الفضلاء ذكر بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون وقال الله عز وجل أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُنذركم ولتتتقوا هذا هود عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون؟ وهذا صالح عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؟ وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل، إذ قال لقومه ألا تتقون؟ وهذا موسى عليه الصلاة والسلام، يخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه يأمر الناس بالتقوى، فيذكرهم بها، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول فاتقوا الله كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بدءا من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع أنبياء الله وصلواته أجمعين التذكير بالتقوى كانوا يذكرون الناس بالتقوى لأن التقوى أيها الأحبة الأكارم كما قال علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل حينما جاء رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له يا أمير المؤمنين كيف هي التقوى فقال ماذا تفعل بطريق فيه شوك قال أقوم وأتخطى هذا الطريق وأبتعد عن الشوك فقال هكذا هي التقوى هي أن تشمر وتبتعد عما فيه إذاء لنفسك وعما فيه إغضاب لربك خلي الذلوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما ترى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى إن التقوى أيها الأحبة الأكارم مسألة عظيمة أولاها الأنبياء والرسل أهمية جليلة ذلك أن التقوى أيها الأحبة الأكارم مرتبطة بالله عز وجل ارتباطا عظيما لذلك الله سبحانه وتعالى قال هو الذي ينزل الروح من على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أنذروا الناس وأخبر الناس بعبودية الله عز وجل واربطوا الناس في قضية العبودية بتقوى الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن تحلو عباده إلا بتقوى الله عز وجل حينما تريد أن تبتعد عن أعين الناس كيف تتعامل مع نفسك حينما تخلو بنفسك كيف تتعامل حينما يبتعد عنك مديرك في العمل كيف تتعامل مع الله حينما تكون أنت حبيس بيتك وأسرتك كيف تتعامل مع الله هنا يبرز حقيقة إيمانك لذلك أيها الأحبة الأكارم أتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بتذكير الناس بالتقوى وقد كانوا جميعا هم من أهل التقوى قال الله عز وجل عنهم جميعا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون كل الأنبياء من أهل التقوى وكل الأنبياء من أهل المراقبة الخفية لله سبحانه وتعالى لذلك ما كان أحد منهم عليهم الصلاة والسلام يخالفون الله عز وجل في سر ولا في علم ولا في غيبتهم عن الناس ولا في شهود الناس لهم ولا في حاضرهم مع الناس ولا في بعد الناس عنهم كلهم لله سبحانه وتعالى كما يقول الشاعر اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجهي أن تعمل لله سبحانه وتعالى، وتبتغي القرب من الله سبحانه وتعالى، بهذا يا عبد الله تكون من أهل التقوى، كيف يمكن أيها الأحبة الأكارم أن نكون من أهل التقوى؟ وكيف يمكن أن نعمل بالتقوى؟ وكيف يمكن أن نسير التقوى في واقعنا الحضاري، في واقعنا المادي في حياتنا الدنيوية، في حياتنا المعيشية؟ أتحدث عن هذا بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير، فتابعونا وكونوا معنا. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الأكارم عدنا إليكم من جديد جاء رجل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال له اتق الله فانتفض الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال لقد أحييت قلبي أحياك الله وجاء رجل آخر عند أحد الناس فقال له اتق الله فانتفض ذلك الرجل وأرغى وأزبد وقال أتذكرني أنا بتقوى الله عز وجل أنا متق لله هذه حالة أيها الحبة تظهر لنا في خلال التعامل مع الناس بعض الناس يرغب أن يتذكرون بالتقوى وبعضهم الآخر كما قال الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد نحن أيها الأحبة الأكارم بحاجة ماسة إلى أن نتذكر التقوى لقد كان موسى عليه الصلاة والسلام يذكر قومه بالتقوى قال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين هذه التقوى أيها الأحبة الأكارم هي التي ذكر الله عز وجل بها مرة بعد أخرى تلك من أمباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين العاقبة لأهل التقوى حينما يتق العبد ربه عز وجل سينال تلك الثمرات وينال تلك النتائج العظيمة ومن ثمرات ذلك أن الله عز وجل يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ثمرات التقوى رحمة الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم هذه أيها الأحبة الأكارم ثمرات التقوى التي فعلا نحن بحاجة لها هذه الثمرات هذه النتائج التي يحياها الإنسان حينما يتق الله عز وجل هو بحاجة ماسة جدا في أن يتذكر تقوى الله عز وجل مرة بعد أخرى نحن أيها الأحبة الأكارم حينما نقول للناس اتق الله عز وجل كذلك ينبغي علينا أن ندل الناس على موارد التقوى ما هي التقوى وتعريفها؟ أمر يسير وسهل، لكن كيف يتقي الإنسان ربه؟ ما هي الطرق التي يتقي بها الإنسان ربه عز وجل؟ ما هي الأساليب التي يتقي بها الإنسان ربه عز وجل؟ كيف يحمي الإنسان نفسه من المعاصي، من الذنوب، من الشبهات، من الشهوات؟ كل هذه الأشياء أيها الأحبة الأكارم تجعل الإنسان حينما يتعرف على حقيقة التقوى وطرق التقوى فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهلها إن تقوى الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم ليس كلمة تقال على اللسان كم من مرة قال الخطيب أو قال الواعظ للناس اتقوا الله لكن كم من مرة انزجر فيها الإنسان وازدجر فيها الإنسان عن غيه وعن ضلاله كم من إنسان أيها الأحبة الأكارم حينما يقال له اتق الله عز وجل لا يرقب لهذه الكلمة حقيقة ولا يلتفت إليها هذا القلب أيها الأحبة الأكارم حينما يقال له اتق الله ولم يعني ولم يعرف حقيقة معنى التقوى لله عز وجل عليه فعلا أن يحاسب نفسه وأن لا يكون من أهل الغفلة فإن من أعظم الغفلات أيها الأخبة الأكارم أن يكون المرء غافلا عن تذكيره بالطاعة وبالتقوى ويبتعد عن أي طريقة من الطرق التي تذكرهم بطاعة الله عز وجل بالتقوى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن تغطائك فبصرك اليوم حديث اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون كم من الناس أيها الأحبة الأكارم في غفلة حقيقية عن معنى تقوى الله عز وجل عن معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى عن معنى أن يعطوا مال لله عز وجل لله عن معنى أن ينظر كيف يعطيهم الله سبحانه وتعالى ولرب ماهم في غيهم يعمون وفي لهم يختالون ويزهون ويمشون والله سبحانه وتعالى يعطينا ويغدق علينا وينعم علينا سبحانه وتعالى أثلا يستحق هذا الرب الجليل الكبير المتعال أن نتقيه سبحانه وتعالى أثلا يستحق هذا الرب الكريم أيها الأحبة أن نعطيه مما أمرنا الله سبحانه وتعالى من حقوق الله عز وجل التي يطلبها منا ونحن أيها الأحبة الأكارم في غفلة عما يراد بنا كم ننظر إلى حقوق العباد ونتقي العباد ونتقي الكلام مع الناس ونحاول قدر الإمكان أن نتقي كلمة حتى لا نغضب بها فلان ونتقي مدير العمل حتى لا يخفض علينا راتبنا ونتقي فلانا أو علان حتى لا يتكلم عننا أولسنا بحاجة أيها الأحبة بالفعل أن نتق الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا من عدم والذي أوجدنا والذي سوانا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا عبد الله راقب نفسك وحاسب نفسك واتق ربك وانظر إلى سيرة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حينما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس بن مالك كما عند الإمام الترمذي بإسناد حسن فقال يا رسول الله إنني أريد السفر فأوصني فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله قال زدني يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام واستغفر ربك فقال زدني يا رسول الله بأبي وأنت وأمي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ويسر الله عز وجل لك الخير حيث كان حينما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته الأكارم قال له كذلك كما عند الترمذي بإسناد جيد اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حينما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا أمام الناس يخطب في مئة ألف من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لهم اتقوا الله التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى أيها يحتاج منا في كل يوم دائما وأبدا أن نتذكر ذلك حتى نكون من أهل التقوى ومن أعظم الكتب التي تعيننا على التقوى كتاب الله سبحانه وتعالى قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمتقين هذه الآية الكريمة أيها الأحب الأكارم كرروها وتدبروها في أعظم كتاب يحصنا على التقوى لكنك حينما تمسك القرآن الكريم أمسكه وكأن القرآن يتنزل عليك لكي تشعر بآيات التقوى تسري في جوانحك وتسير معك حيثما ما سرت أسأر الله عز وجل بأسمائه الحسنة أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى وأن يجنبنا وإياكم الغي والردى هذا وبالله التوفيق نلتقيكم في حلقة قادمة قريبة بإذن الله عز وجل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك